وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ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 اهلا كتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم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 إِن جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ يا يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا ترتدوا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وَإِنَّا لََّ دُخُلَهَا حتىََّ يَخُجُ مِنهَا فَإ يَخُجُ مِنهَا فَإِنا دَخِلون قَالَ رَجُلامِ مِنْ الذيذينَ يَخافونَ أَن عَمَ اللَّهُ عَلَيهِ مَدُقُلُ عَلَيْهِ مُ البَابَ فَإِلَ دَخَلْلتُمُوه فَإِنكُمْ غالبون. وعلى الله فتوكلوا